خلاص. خلاص. خلاص. خلاص. خلاص؟ أما الزكاة زكاة. زكاة. تكون في المؤمنين. قبل قال للمصاريف المعروف. تمام. تمام؟ طبعاً وفي مصاريف ممكن يكون فيها المؤلف القلوب، تمام؟ خلاص. يوم حديث العدد الإيمان فتؤلف قلبه خلاص. خلاص. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن علموا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خلاص. ها زكاة تؤخذ فترد في, في فقرائهم. تمام؟ خلاص. ماشي؟ طيب ثواب الصدقة عائد على المتصدق لا المتصدق عليه فلذا لا يضر إن كان كافر هو السواب يعود على الواحد اللي واحد بتدله ولا يعود على الذي يدفع اللي يدفع فانت بتاخد بقى مش هيدر البقى لقد شكله ايه؟ تمام؟ المهم يكون فيه إخلاص ان انت بتبتغي الوجه فلما الحسن المشهور تصدقها اليوم عليه؟ على غنية على, على سارق تمام فلم تقع موقعها ولكن لإخلاصه ولتحري أن تقع فلم تقع فأخذ الأجل خلاص وجوب الإخلاص في الصدقة أي أن يراد بها وجه الله تعالى لغير تفاضوا أجل الصدقة بحسب فضل وحاجز مصدق عليه يبقى نحن نظر بقى للموقع إذا كان الموقع ده أولى الناس يعني كان قرابة كان محصرا كان محتاجا فقيرا من الأصناف كان متعففا كان دينا كل ذي إذا اجتمعت فيه أوصف عدة يكونه أولى بالقرابة فده بتتفضل أدري الصدقة في ذلك يبقى الصدقة بتقرأ أجر عام أما الصدقات فيها تفضل نعم فيه تفضل تمام؟ فضيلة التعفف وهي ترك السؤال مع الاحتياج وذنب الإلحاح في الطلب من غير الله تعالى أما الله رزي الله فإنه يحب الملحين في الدعاء جوز التصدق بالليل والنهار وفي السر والعلن إذ الكل يثيب الله تعالى عليه ما دام قد أريد به وجهه لا وجه سواه بشرى الله بشر الله تعالى للمؤمنين المنفقين بادخار اجريم عند الله تعالى ونفي الخوف والحزن عليهم مطلقا يبقى هنا نتكلم على مساله الصدقات الواجبة وصدقات التطوع في الايه في اللي فات خلاص هيبدا يديني بقى نوع انواع ايه الاموال يعني احنا لازم نتكلم فين فقه الاموال أول حاجه خدناه اللي هو الايه الواجب ولا ايه ما كان نخش على ايه على اتكلم عن البيوع تمام والبيوع المحرمه فانا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكاني انظر ان في بدايه الجزء الثالث بدات اتكلم عن بناء الدوله انا في آخر اخر الجزء الثاني تمام لم ترى الذين خرجوا من ديارهم، فتكلم عن بناء الدولة ماشي. ثم قال ان عماد الدولة في الاقتصاد وفي المال وكان هو بيلفت نظر المسلمين ان اي دولة تقام على الاقتصاد وبالذات على الزكاة والإيه والصدقة والتطوع لو احنا حررنا فعلا مسألة الزكاة وصدقة الطوة وإن في مصاريفها لن تجد حل بلدك هكذا أبدا تمام مش هيبقى في ضير على المنفقين لأن الصدقة والزكاة لا تنقص ولا تعطي نوع من الحيف والجو على المال لأنه جيد بسيط للزكاة بالنسبة للمال قليلة جدا وكل ما زاد النمو بقلة التكلفة كل ما زادت الزكاة يعني مثلا انت بتشتغل في التجارة تمام؟ كل حاجة بتعملها بايدك طبع لما تحط الزر البزر كل حاجة بتعملها ولا في فرق في فرق التجارة بتروح تشتري وتجيب وتحط ماشي لما تحط البزر وتستنى لما ايه لما تطلع ويطلع دي ما لكش اي جهة فيه فازاي جال زكاة كام؟ العشر أو نصف العشر إنهم فرضت جرّق على إيه ربع العشر لما تيجي تجيب زكاة ركاز في الأرض ما لقيته مفيش فيش تعرف تأخذ الخمس تمام هي حكمة حكمة الزكاة مال مش نامي تمام حاجة أنت حاجتك أنت غني عندك عقارات بس أنت ما بتجي مش وحدة في إيجارات ولا بولا تنميه مفيدة كه تمام. تمام يبقى هو ده دلنا لو الحاجة دي فعلا كل الدولة بدأت ان هي تنمي هذا الجانب وتشجع المستثمرين وأهل الأموان لما يستثمروا أموالهم ويزيد لأن كل ما تزيد هتزيد إيه الزكاة فتوضع على إيه على الدولة تمام فهنا بناء الدولة قال لك بقى خراب الدولة بقى من ايه من اموال من ايه من تصرف الماء قال الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك اعتذر الدول المتقدمة في مسألة التقدم نحن رأيها وتكميش الحاجات دي ان الناس عندهم فلوس في هم عايشين على الفتات على على احنا على العرب والدول انما هم لو لو حصل مفاصله مبينه هشحطوا وما عندهمش اخصار الريبه واكل كل حاجه عندهم بيبوظ البلد وكل شوية تطلع ايه ازمه اقتصاديه ازمه قصادية. وفي الاخر يقولوا ايه هو الحل اللي موجود في الاسلام كل يكون الفايدة صفر تمام يعني عايزين نظام مضاربة والشركات انواع الشركات الخامسة وغن يبدأ ايه اشتغل زي ايه؟ زي اسلام ما بيقور يبقى اذا هم ما عندهمش تقدم ولا عندهم اقتصاد ولكن هم عايشين على خطوة ايه؟ الغير باستخدام القوة السلاح والهيمنة تمام؟ فاحنا عايزين نقول لا هو ده مش معنى هم عايشين بالربا وهم متقدمين يعني الربا هي انسان تقدم لازم تحرر المسألة لا الربا هو عنصر الفساد في الأرض وربما يمكن يمحق الله الربا ويرجل صدقاء فرق كبير. تمام سواء كان على الأفراد أو على المجتمعات وما قيل في الأفراد يقال في المجتمعات ماشي سواء إذا كان هذا الربا ربا فضل أو ربا نسيئة تمام يجي واحد ياخد منك حاجة يرد بأكتر مما أخذ مش بيتبقى ظلم وجود هي نفس الكلام طيب على الدوّر، تمام؟ واحد ما لا لا لم يتيسر في الراد، فقال آخر نوزد ربة نسيئة أجن وزود، زب بيحصل دوار يجي الوقت الداف ما الدوّش خلاص يا من إيه يركب عنده فائدة تبقي فائدة مركب، يجي في الآخر يلاقي الفائدة أكتر من المال الأصل، خلاص رحت الدوّر. أصبحت تبعية تبعية كاملة يبقى أنت ما تضعش طفع رأسك ضعش طفع من رأسك ليه؟ هتتكلم هي ضيعتك هي دي التبعية الموجودة حاليا عبتني إيهن ليه بيشغلك برموك كونترول أوضع الغيبة في البلاد الإسلامية حتى اكتحوها اقتصادية ولذلك أنت موضوع البنوك وغيرها. مش مشي عندنا هنا إلا مع استثمار البنوك الأخرى. كل مال يتاخد تحط فين؟ في بنوك في هم يستخدموها ويتكلفونها. يعني الرiba في أوروبا فرق وكل على إيه؟ على المجتمع. ظلماتهم بعضها فوق بعض. طبعا. طبعاً لو المسألة فيها تطول شوي نتكلم في مسألة الرiba وكيفية إن هي فساد فعلاً على الأفراد وعلى المجتمعات، تمام؟ لا... لا تبيننا وتحللنا الحق فعلا أن هذا الأمر يجب أن يزول فهنا الله عز وجل يبين بعدما حث على الصدقات والزكوات والمكسب الحلال بين مقابلة وهو أن تكسب بالربا معنى تكسب بالربا يعني تسد كل طرق الباب تمام؟ سد كل طرق البر يعني كده مفيش معنا حاجة اسمها قرض اسمه تبرع ولا اسمه رهض ولا اسمه مطاربة في الشركات بشكل شكل من ذي ليه مش مستفيد ما كل شغلة بريبة تديني حتى ماشي اللي يخلينا أسلفك عشرين ألف وتطمننا عشرين ألف ومستعدنا عشرين ألف ويجيبوا ألف كمان سنة إذا كل طريق البير وأي ما قد سد عن طريق الكبير فانا خيرا فيه لذلك تلاقي دايما الغانب اللي هو ما بينفقش عايش حيا بوبس لازم يكون في الجانب الروحي والجانب الاجتماعي في كل إنسان إذا أنا عايش لوحده فقش على الأهل فقش على الفقراء والمساكين وبيدور على هذا الأمر الاجتماعي عايش حيا تمام تأتيه قافة لذلك هذا المال الحرام الذي يسدون به أوجه أو البر ويصدون عن سبيل المعروف ويصدون عن سبيل العزتان فبدل أن ينموا أموالهم بالصدقات أرادوا أن ينموها بالربويات فبين الله لهم أن هذا الطريق لا يربي أي لا يزيد المال ولكن هذا الطريق يمحق المال جاء الربا للمال ليكثره ها، فأخذ الرب المال وبعثر، خلاص، محق. فذكرت على حالهم عند القيام من قبورهم، وهم يقومون ويقعدون ويغفون ويسرعون ببين اللي بيخرج من قبره يوم القيامة، كما يقوم الذي يتخططه الشيطان من المس. الواحد عنده مس. مش موزول ايه كده يخبط في بعضها يمشي يقع هتلاقي اضطراب. تمام يتخبط في مشي. تلاقي ايه مش موزول هكذا حاله حينما يقوم تمام كمان يصرع في الدنيا بمس الجنون علامة يعرفون بها يوم القيامة ولا يازجوا الله المرابين يطلعوا كده يتفضحوا يوم الإيهام يشوفهم كده ماشيين وترناحوا كده كأنه بهم جنون. إيش ما قوم بشيء زى؟ هؤلاء تعرف يوما يوما هؤلاء المرابين. فضيحة ما بعضا فضيحة. كما يعرفون بانتفاخ قطنهم، وكان خيمة مضروبة بين أيديهم. يأكلون لأنه بيأكل الرهبة بكل الحرام وكل جسم نمت من الحرام. فنرى به؟ كما يقوم الذي اتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ لماذا هذا العذاب وهذا العقاب؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. بقول لك ايه الفرق؟ ودي خلي بالك في حمله شعواء دلوقتي كنت من ايمت كم يوم كده شفت بعض بالقنوات الفضائيه لقيت واحد يشار له زي ما تقول يعني ايه بيحصل فيه ثمال ايام دي الهدم بعض الثواب. مين اللي بيخش يقول لك الاجماع ما فيش حاجه اسمها اجماع اللي يخش يقول لك ما فيش اسمها ريبة فاضيه اللي يخش يقول لك ما فيش اسمها كذا يبدأ كل شيء ايه عمال ياخد دوره من هنا واحد يتكلم من هنا واحد يتكلم وهو ايه وبدأ ان يوزع الأدوار عشان اللي يتكلم في التيم من ناحيه الفنيه والاسم ده مش عاجبه الشيخ الفلاني ما هو بيحط كده مش عاجبه الشيخ الفلاني تمام ويبدا ايه يهد في اللي بيقوله يعني يا ريت ان هو يتكلم يحرر مساله تمام؟, تمام،, تمام؟ لكن محش مسألة ده هو بيهدي إسلام بس بصورة ايه؟ بصورة أشخاص تمام؟ كل بقى كل شو احنا بلتان ده تصرف ببناء دول ببناء بقى لولاية المرأة ولاية النصران ومش عارف كذا طب ينفع كذا طب الاقتصاد طب الربا طب المرأة اذا كان ينفع،, ينفع الاختراض ما ينفعش الاختراض طب ال... يبتأ كل في كل زي ديت ويبتأ بقى يقول لك ايه يجيب لك بعض الأحاديث اللي فقى وقاعة معينة أو خاصة وي وإلا إلبس الجمهور والناس مش عارفة حاجة حتى بدأ دلوقتي نحن بنقول أن دائرة العزب الجهل بقت وسعي لأن دلوقتي أصبح أصواء أصحاب اللي شر لهم بالبال كانوا بيتكلموا في وقت ما كانش فيه كان فيه براعة حلوما يتكلموا قال الله وقال رسول لأن دلوقتي بديهم ما كانش علوم أي حاجة إلا دلوقتي تقلبي الجمل إيه الآية فأصبح إيه فأصبحوا يتكلمون بكلام النظام فهم يأكلون على كل المواد فالنجاة من ذلك تعلم العلم تعلم العلم لأنه ما يريش على حاجة ثابتة ويجي يقول لك مثلا ايه احنا نتكلم مثلا عن ربا ويقول لك مفيش حاجة اسمها ربا الفاضل انه مسلم قال لك ايه لا ربا الا في النسيق وابن عباس قال مفيش اللي ايه ربا الا في كان ده ما موجود اه موجود والناس أقول لك احريف والصحيح والمنسوم النباس. النباس آه بس النباس رجع عنه تمام, تمام. تمام. وريب الفضل في إجماع تمام. بل الحادث بتاع ابو سعيد الكدرية يدل على ذلك تمام هنا بين بينا الأيه. الأشياء الست الملح التمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر تمام مثلا بمثل يادا بيادا سواء بسواء يعني ايه معنى الكلام ده يعني ما ينفعش فيه تفاضل ليه لسه ما نهي ما سماء ان هو يؤخر مقابل ايه الزياده انما انا بقول لك مثلا مثل مثل هذا بيجي معناه ايه تفاضل فمن زاد فقد اربى تمام يعني في أجناس ماشي جنس الجنس ده يشترط في لو كان متحد الجنس يشترط فيه الايه التقارب وعدم التفاضل تمام يعني ذهب بذهب نعمل ايه من التحدين جنس ولا لا جنس يبقى لازم يكون يدا بيد مثلا بمثل يعني خمسة جرام قد تبقى خمسة جرام مش عاقش ما بقى جديد ولا قدي رب يروح مثلا بعض مثلا لا مثلا مثلا بمثل يدا بيد يبقى تقابل في نفس الوقت ونفس الميزان اللي يزيد فقد اربع يأجل ما ينفعش أدام متحدة لإيه؟ الجنس خلاص؟ إن كان مختلف الجنس زي ذهب بفضة تمام؟ فاضل بس التقود في المجلس يعني خمسة جرام زهب بخمسمائة جرام ايه فض أو ألف جرام بس بقى سد الفلسفين ما سيبوش لبقر خلاص؟ سع شعير, شعير يبقى محتاج إيه؟ التماثل وليه, وليه والقابل, وليه والقابل, وليه والقابل وليه خلاص صاش اي بصعب طاق بر بصعين خمس بخمس سواع بر جائز بس ايه تغل في المجلس طب ان اختلفت الأجنس فبيعوا كيف شئت تمام بيعوا كيف شئت يعني رز بفلوس مش مش كاف خمسة كيلو وخمسة جناس تدنب ده بكرة مش مش حسب التفق عليه اللي بترافق خلاص، بس أنا واضحه في قوانين الأهل العلم في المسألة دي، كما قالت الأبناس وجب واحد اثنين تضربوا ونعرفه، تمام؟ أين لتربيه؟ أين الموجودة هنا؟ ونشوف كلمة العلم في في لتربيه، تمام؟ سواء كانت في في الأثمان أو كانت في المطاعمات شكله إيه؟ نتكلم نكلم، كده مش مشج واحد زي ده يضل، مسألة واضحة؟ الذين كلونا الربيه ما يجيش بقى مسألة. ربا واضحة ومحرمة شرعا تمام وقول لك أنا ما أقول لها بس هل أنت مسألة تقول لها ربا وليس ربا يضلك فيه ومشاكلك من أحد إيه أنه يخالف القرآن كده مرة واحدة وذلك احنا بنقول في مسألة الربا اللي اللي بقول فلان حل الربا لا هو مش حل الربا هو بقول فلحل الفوائد ماذا شكفره اللي, اللي يقول الربا حلال ده كفر ليه؟ يقول له بايه؟ يكذب ايه؟ وأحل الله, الله. وحرم طب هو قال ربع ايه؟ هقول له ده مؤمن لا يمكن ده كذب القرآن إنما هو حل الفوائد ده لك الفوائد ده لك بقى شربك يبقى ده حاجة تانية بقى ما نشك كفر ده عشان توصل المعلومة عشان قولك ايه؟ ده فلان بيحل الربا. عشان احنا لازم يكون موضعيين إذن الذين أكلوا الربا لا يقومون إلا كان يقوم الذي يتخططه الشيطان المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهم معذر من ربه أنت كنت بتراب جاءتك معذر من ربك فانتهى فأمره إلى الله خلاص تمام ومن عاد عرف ورجع ورابط ثاني، فوليك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرب الصداقات. حكم عا، حكم عا يمحق الله الربا، أي يذهب بركتها، لأنه أي حاجة مش حلال منزوع البركة. أو ممكن يقولك لك إزاي يمحق الله الربا؟ ودليل عندهم فلوس كتيرة، تمام؟ يبقى لازم نفهم. ما المعنى يمحق الله الربا أي يذهبها شيئا فشيئا شوفتوا محق القمر القمر بباء واحد واحد وبعد كده ين أصلين أصلين أصل حتى بباء محق وكذا يحصل له صاحب الربا تمام يكثر ماله بالربا ثم يتأكل يتأكل هذا حكم الله ويربي الصدقات يبارك فيها وتزداد ووظائف أجرها والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه بشرة إلهية لكل مؤمن صالح أقام الصلاة على الوجه الذي تقام وآت الزكاة بأن له أجره وافل عند ربه يتسلمه يوم القيامة في حينما يكون في أمس الحاجة إليه فلا يخاف مما يستقبله في الحياة الدنيا ولا يحزن فيما فات هذه هذا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة لمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بيان عقوبة آكل الربا يوم القيامة لاستباحة الربا وأكلهم له وعدم التوبة منه يبقى استباحة الربا أي يقول لهم بحدي كفر خلاص وما تبش يقول لك اصحابنا رمفي خالد تحريم الربا وكل مال حرام لما جاء في الآية من الوعيد الشديد صفة الحب لله تعالى والله يحب تمام والله لا يحب الا كفار الافين فالحب لكل اهل الايمان والبغض لكل الايه الكفر والنفاق حلية البيع مبادرة مال بمال على سبيل التراضي هذا البيع مال بمال على سبيل أو قيل بعوض مبادرة شيء بشيء بعوض على سبيل التراضي فهذا حلال يبقى ممكن تكون بتبادل مال بمال ولكنه ليس على سبيل التراضي ما ينفعش لا يحل ملمرئ مسلم إلا أن طيب نفسه منه خلاص وإنما البيع عن طراء خلاص البيعان بالخيار ما لم يتفرخ خلاص إن تم على شروط مبينة في كتب الفiqه طبعا من شروط البيع طبعا أول حاجة في شروط البيع سابعة هو مالك البيع تحت صبعة سابعة أن يكون معلوما أن يكون ملك البيع أن يكون كذا أن يكون كذا مباحاً غير ذلك من السرعة الشروط الموجودة يبقى بيقيب لك البيع شكله ايه خلاص يبقى في شروط للبيع اهتمت بالشروط خلاص يبقى تحقق الشروط وانتفق الموانع يبقى البيع حلال من تاب من الربا تقبل توبته ويحل ويحل له ما افاده منه قبل التوبة يعني استفاد منه قبل الله قبل التوبة حلال تمام؟ وعيد الله بمحق الربا ووعده بارباء الصدقة بوش الله تعالى الاهل الايمان والعمل الصالح مع اقامات من الصلاة وعيتي الزكاة طيب دلوقتي احنا مازلنا مع المرابين احنا دلوقتي ناس مرابين نقول لهم ان الله عز وجل قد أذن بحربكم يا احنا منا جريمة هذا جريمة بس احنا قلنا ان الاقتصاد كان قائم على الزكاة وخراب الاقتصاد قائم على الربا واللي يخرب شفاء حاجة عامة غير بيخرب حاجة خاصة اعرف كده الشيء اللي هيبقى ضاره على العموم ده يستوجب لعنة الله عز وجل بس تتدخل فيه <تصفيق> تمام؟ ذل قل إيه خلص. يا لزام تقول الله ذر ما بقي من الرiba إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذانوا بحرب من الله ورسول ليه؟ صراحة ولكن حر؟ لا حر؟ الحرية, الحرية الشخصية ان كانت شخصية فإن خرجت عن الشخصية فليست حرية شخصية إذا دبشيت بدون حر تحرية شخصية تمام؟ تبخرقت عن الحرية الشخصية خرجت عن شخص أنت هتقول على حرية؟ لا بدأ اسمه تعدي اسمه ايه؟ تعدي الحرية إذا كان الأمر شخصية فلا قول لله فيه ولرسوله. ده الشيء مباح لك تاكل زي ما انت عايز لوحدك تشرب البس نام كلم زي ما انت عايز خلاص تبدأ تعامل وأصبحت فيه معاملة بالشخصين بأصبحت حاجة شخصية لا أصبحتش حرية إيه؟ لأن بدأت تتعامل مع إيه؟ حد تاني، يبقى لازم في قانون بيحدث كيفية المعاملة ما تقول الشخصية بقى تمام؟ شخصية إذا كنت إيه؟ هتتعامل معه بقانونك إنت اللي هو إيه؟ هتهبه، تدوله هبة أنفقت عليه، ملت حر؟ إنما هيبقى في معاملة خلاص؟ وجه قانون يبقى ما فيش حاجة يسمى حرية حتى اثنين يتعملون بقانون ويعملون بقانون ريبة وتقول له حرية شخصية وحتى لهم الاتنين متراضين أقول له لا لأنه بدون شخصية لأنه دخل فيه قانون ده إذا بتعمل كده مع القانون وضعي, وضعي. اللي يقول له حرية شخصية يقدر عمل كده مع قانون وضعي لماذا؟ لماذا اتخذوا كلام الله وراءهم ظهريا ده أمر يا موس نظام دولة طب نظام الله مش أولى تمام يبقى اللي بيبدا بس لا ده مربوط عليه ده تبقى مع أبوك وامه ما اتلاشي تروح صح تيجي في البيت الاكبر تيكت روح حرش شخصيه كيف تحكمون اللي بيتبع رؤس العلماء هو عنده علم في أقوال مخالفة، يجب عليه أن يتحرى لدينه. وجه الطفلة بتسأل مطلع، رات على مطلع ما ينفعش. ماشي، ده هاي أمر يحسب عليهم القيام. هاي لم تفعلوا إذن بحرب من الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حرب وإن كتبتم فلاكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جيبك العلاج يقول لك دلوقتي طيب يا الشيخ ده أنا بقالي 20 سنة فلوسه في البنك وبعمل للناس بالربا وبتسلف الناس بالفايز فبيقولوا ايه يا عم الشيخ اعمل ايه طب فهمت الصح هسيبني غرقان ده بقول لك اهو فين إن... ها؟, ها فلكم رزق ايه يا عم انت خدت في الاول كام والعشرين أفضل هم دول بتوعك تمام؟ والباقي مش بتاعك بس عند حد كده لو ارتدي كده كل المالين دي وهو راحك كده واحصل فيه فساد وضرر وهلاك نفسي إذا وصل الأمر لهلاك نفسي ابدأ تدرب تمام؟ ألف مالك وما عليك لحد ما تقيم نفسك ويدفع الأشياء لخارجك زي ما نقول دلوقت احنا بقول دلوقت البنوك تعمل بالريبة نلغي البنوك تضع الدولة يعني ولا؟ ايه؟ هو في يوم ايه هنعمل البنوك اسلامية او ايه؟ في كل حتة وهنقيم ازاي ونجيب رؤوس اموال منين انه من مستثمارات منين؟ ايه؟ معلاش؟ هو دينا قال لنا كده؟ هو لما كان في شرب خمر وكانت عادة جارية حتى انها تخزن اكثر من الماء في البيوت حرمها الإسلام وقال أن الخمر حرم مراتاً واحدة يبقى لازم مسألة الحو... مما في بالبلوى يحدث فيه تشريع وتدريك موازاة بين الأمر الحرام والأمر الحلال البنوك دي موجودة ويتباني فرحها بنوك يبدأ يقل من ده ويقسم ده لحد ما تتلاشى هذه البلوك. لأن إحنا لو طيّعنا دي كلها البادها بطيّعها. تمام؟ فالمسألة مسألة عبرها ان ايه؟ مصالح مفاسف ليس اقرارا للباطل. ولكن اذا ازيل الباطل فازيلت النفوس وازهقت الارواح فمن ينفعش. خلاص؟ عشان المسألة بعض الناس تجد تنظر لفتوى عالم او في ايام فتنة او في مواقف معينة فيجد العالم يقول حاجة كذلك ده العالم بيحل الحرام مش عارف انا يعني انا عايز اقول يعني حلها انت ده اكتر المتشدقين مش عايزين حلول هي عايزين بايزة بايزة تمام؟ وهل الدين بتاعنا كده؟ انزل من المقال عائشه لو لان قبوك حديث عهد بكفر لادمت الكعبه كما الكعبة كانت بايظه وكانت مبنيه على غير قرن والنبي موجود ومؤيد صلى الله عليه وسلم ايه اللي منعه ايه يا جماعه المساله مشكله لما رد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه او بصير ومجنده مقر بكفر هؤلاء هل هناك شيء اسمها في عادة الرسول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أينما كان الموقف مثل موقف النبي تفعل نفس المرحلة ها؟, ها؟ <تصفيق> <تصفيق> لا لا ايا كان لا اصل المساله ديت بس هات ان بقول لك الاثنين لسه ما تمش وكان في شوخ شوكه قليله حاجه من دي تمام لا طبعا ده كلام خاطر هل في دليل علماء ان هذه الاحاديث وتلك المواقف منسوخه يا ده هادي للنبي والمش هادي وربنا أمرنا باتباع هادي ولا اتباعه طيب أنا بقول ليه اللي من بالأصل المسألة الأول أن أنت ما تقدرش تقول أن ما كان على عهد النبي خاص بالنبي إلا بدليل إنما أصل رسالة النبي عامة لكل زمان ومكان بأمر عايز بقى أقول لك بقى كلام الخلفاء الراشدين والموقف كانت على أيام والموقف كانت على التابعين وتابع التابعين فأيام الأيام الأربعة وكلامهم في المساء للمساء من فاسد ديت بل من ذلك هقولك لو عايزة كلمة مساءة معاهدات الحروب هم يتكلمون هم يدفعوا جزية لأهل الكفر ابقاء على حياة المسلمين تمام فاجزي المسلمين اه فعاد عاد فعاد وليد بن عبد الملك تمام فعاد صلاح الدين الايوب اقروا صلح الرمل تمام يا جماعة وانظروا كلام اهل العلم في ايامه لما استحسنوا فعلا سعد الدين في هذه الاتفاقية وانك اتفاقيه خير على البلاد انت في وقت لما تكون في حاجه ضعف بتاخد سنة الاصبعاء تمام؟, تمام؟ لما يكون في وقت الشوكة بتاخد ايه؟ قوة في وقت الشوكة محلش الشوكة نما لما يكونش لك شيء تسير في ضوء على اهل الانيوه وسلم. فكيف تسير وحب الزيت فعله لما حصل الكلام ده قدامهم. عملوا ازاي مش بسنة قبل كده ولا لا. ولكن ده بخالف لدين ربنا عز وجل نحن كده نقول له بكلام ده هنكفر الصحابة والتابعين والتابعين والتابع والصالحين والإيمة الأربعة والإيمة اللي بعدهم والإيمة إذا ذلك أنت أول ما تيجي تكلم في قضية قريفتنا اقرأ وشوف الكلام ده ينفع يتطبق ولا نحن واحد أقول لك ده نحن دورت في شوك ونحن عدد كبير نحن صلح وضعيبية دي هو من اللي كان للشوك المسلمين ولا ولا البوشريكيين؟ طب وليه ليه كما قال يوسن قال ليه مناقض الدنيا في الدينينا؟ ما شطير حصل؟ وكثير من الناس يقول دي مناقض الدنيا في ديننا؟ وعمر قالها ولكن مسألة مش كده مسألة لا بالحمية ولا بالعاطفة مسألة دين مسألة دولة مسألة مجتمع كم في الأفراد أزعل مع فرطة بتاعي انت حر؟ لما يكون موضوع اكبر منك ما ينفعش تاخد ايه خطوة بطريقة عاطفة او بطريقة ايه او بطريقة حمية ما ينفعش اقرى بقى التاريخ بقى وشوف بقى ايام بقى با. اروح بايدن ايام عبدالله مزجير وحسن بن علي ومعيوبنا بسكريال وعيدنا بالطالب وطالحة والزبير كان ده كله في اخر عهد الصحابة. ايه الصحابة اقرى وشوف بقى التاريخ يبقى حتى يدخلك في مضوضة ويقول لك لا ده كلام عين من النبي ويقول كل... لك ازاي يعني عين من النبي يعني هزا عرف هو عندك دلين هي منسوخة لو انتها ثقة على عين الرأس مش مشكل عندك دلين هي منسوخة يبقى عمل بها في مثل حالته كما قال العمر المخطاب لأن مصر أشاري عليك بالأشباه والإيه والنظائر اه إيز. المرحلة دي انت عايش فيها اعمل زي الان ما عامل او الصحابة ما انت في مرحة القوة يعمل بشكل القوة بحيث اصطعاف ام شكل الصداف. تمام يبقى وانتبتم فلكم رؤوس اموالكم خد مالك اصل المال بحيث ان انت تعيش حياة ما يكونش فيها هلك اوان مش عارف اميز بين المال ومالي للاخر خلاص قادم العهد عليه مش عارف انا كنت تبادئ بقديه وبتاع فتنظر لغلبة ايه؟ غلبة الظن تمام؟ هو والله تقريبا كذا طيب لقيت ان كل الامر كله ريبة نبادئ حياتي بالريبة اصلا خذ ما يكفيك بالمعروف الديدة بتقيم به صلبك الديحن مسماحات الليه؟ للطراف. واحد في صحر خلاص هيموت فيش اللي قدومنا الحرام بس اعمل ايه هقول لا اده حرام اموت احسن يأسم شارع نقول له لا ايه خذ من الحرام ما يقيم حياتك لان الاصل في تحريم الحرام الحفاظ على الحياة فان كان في تحليل الحرام حفاظ الحياة احل بقدم. يعني احنا بنقول الميتة محرمة. فلما كانت الميتة حفاظت للحياة فاحل. بس بايه? غير باغي ولا عام. ماشي? قس على ذلك كل اموره. انتوش بقى ما هو ايه قال لي بقى خلاص اتضربت بحنا المحضورات. وخش بقى ايه? خذ ما يكفيك. تمام؟ وأقول لك خذ ما يكفيك بالمعروف والمعروف عندك واسع خلاص لا ده أنت, انت توب والتائب دايما بيخاف مش التائب دايما عنده لدائرة واسعة لا الخوف بداية دائرة التائب حايز نفض نفسه من كل حاجة تائب تمام؟ فنقول له خذ ولكن على قدر ما يحفظ حياتك تمام وابدا بقى حاجه كده وانظر هذا الربا ايش ماله طيب انا لسه عايز اخلص البكره النهارده لا يبقى نفتح الباب بقى الكل ولا كيف خلاص بق؟ أدام الفوائد هتجبرين الأجر وبتاع تم هوا بديت تروح مع ديه و بتسلم ديته لا! إن الله طيب لا يقبل و طيب لكم رؤوس وأمواليكم ما يديش حاجة تانية والباقي شو بتاعتك؟ و تاخد أجر مش حاجة شو بتاعتك؟ هو كان كافر؟ التوبة تجرب ما قبله خلاص. خلاص ومش دي توبته ازاي ينخدع مال ما ياخد اصل ماله والباقي إيه؟, ايه مش التوبه الايه استغفر الله وتوبوا لي خلاص يا عم خلاص راح كل بقى الفلوس لا كل توبة لها ايه لها نظائر لها كيفيه ايه ولها شروط خلاص <تصفيق> <تصفيق> الربا <تصفيق> تمام الربا <تمام. أقرب> الربا <تصفيق> إنما في مساء بقى إيه, إيه إحنا لو طنننا حاليا مساءة الضرور دي الكل يطلع بتاقة الأعزاء هو لو اتقى الله عز وجل لا فرجه خلاص مسألة أنه يطرق كل أبواب الحلال ولن يعدم باب خلاص يعني هو الباب ده واحد مفتوح ده هو واحد والحلال كتير جدا تمام فيتق الله عز وجلل ماشي. أما سألت بقى أن يكون عليه دين والتاني شكاوه بتاعه وأنه هو خلاص باب كله مقفول وشاف أنه يبقى فيه ضرر محقق واقع خلاص ماشي وإن كان ذو عسرة أما سألت بقى نسيئة بقى واحد معهش فلوس تمام مدين جاء وقت الأجل عشان يسدد معه فنظرة إلى ميسرة ده أمر أي الله يأمر الدائم أن ينظر المدين تمام وله أجر مضاعف عن كل يوم كما جاء في الحديث. لأن ال القرض من عقود الإرfaq يعني من عقود الفرق. نحن نقول عقد، وعقد عقد إرfaq وعقد لازم. عقد معاوض يا عم. عقد معاوض على بتأخذ أجرك بالفلوس. إنما أنت تأخذ بتد قرض تأخذ فلوس؟ أجرك منين؟ نبديش معقد إرfaq. زي الهبة والقرد وغير ذلك ماشي؟ يسمع عقد إرفاق تمام؟ في عقد إرفاق تاخد أجلك ماشي؟ إذن ما ينفعش عقد إرفاق ان انت تدينه وتاخد فلوس على كده يبقى ازاي؟ ينفع ينفع عقد إرفاق يبقى ياخد يزيد ده مش ماء مش بيع وده حاجة خطر ما ينفعش فاشميك يقول له ايه طب انا هاكد وايه وتزيد ده انا مش هقدر ما ينفعش خلاص وانكادوا عسره يعني كان في ضيق ولم تسمح أحواله للرد فنظر أ أن ينتظر إلى أن ييسر الله عليه وأن تصدقوا أي تعفوه من المال هو خير لكم أي تسقط عنه الدين فهو خير لكم إن كنتم تعلمون يبقى فضل انظار المعسر إنسان المدين اللي هو مش عارف يسدد جاء في حديث من أنظر معسرا مهله أجله صبر عليه من أنظر معسرا كان له بكل يوم صداقة خلاص قط الأيمبر. ومن سره أن ننجيه الله من كرب يوم القيامة، فلنفس عن معسر أو يضع عنه يسقط عليه. خلاص؟ ده بالنسبة إيه لهذه الآيات؟ إيه؟ لو كتب بذلك ورقة خلاص ان هي دين لا يعطيه زيادة ويقاضيه فلا يأخذ اللي حقه فقط وكتب وصل على كده لو كتب تمام يبقى له الغنم علي الغرم يبقى هو يأخذ لأنه كان مضطر لا فعله ذلك طيب أنا بقى بأيه أحكام الدين وهي الآية كبيرة وفيه أحكام كتلة جدا فربي أعيس أن أخلصها وأقول الأحكام اللي فيها طيب يقول الله تبارك وتعالى <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين من أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل طيب احنا كلمنا عن صدقات كلمنا عن الربا وفيقه ده وفيقه ده تمام وكلمنا عن المنظر المؤسر وبينا فضل الانذار وفضل العف والاسقاط واسقاط الدين خلاص طيب الآية هذه آية الدين أكبر آية في القرآن وده لما لدور المال في الإسلام، دور المال في الإسلام لو دور كبير جدا، زكاة أكبر آية كانت آية الدين، المال قوم الحياة، والإسلام جاء ليحافظ على كل ما يقيم الحياة، وذلك أمر بكتابة الديون والإشهاد عليها. اللي بيحصل بقى بين ايه بين اخه وبنسط طيبة لا يلومنا الى نفسه ربنا عز وجل اللي امر الحقوق بالكتاب. انت امنتم ان نكشل ما ينفعش حتى لقول اخو اخوي ابن ام وابي اخوة على الوسط اخد ايه المشكلة ايه الحراف هو لما ياخد مني وأنا أخذ منه وصل يبقى أصبح أنا حرام هو اللي بيعملوا حلال لا ما تزعلش أنت رحت الواحد صديقك وعيش في عمرك أخوك خدت منه ألف جنيه عشد طريق كنه قال لك له وصل به تقول الحمد لله يقول كده الحمد لله أنه هو طلب كده طلب بشارع ربنا وجل تزعل ليه أنا مش عارف ليه المسلمين بيزعلهم من القمة شرى ربنا عز وجل أنا بطالب كل إنسان كل إنسان مسلم أي أنك ملتحق وغيره أي حد ياخد منه حاجة حتى لو أخوه يكتب ويطبق شرى ربنا تمام فاكتبوه لأجل هتاخد فلوس هتطبق دائم دا خد برحتك أخوك برحتك طلع. سنة سنتين تنتقى بقى خمسة خلاص لحد خمس سنوات <تصفيق> انت بتعرفش اللي أحسى ذكره الحق ده لو انت موت النهاردة هو مده النهاردة مين هالطالب ده؟ مش حد عاد ليه تساب ورستك عادة ويشوف أمامه عندهم الأموال الطائلة ويمكن دي أموال والده وما يضعش يكلمه معهم بأي حاجة الحقوق تردع كل إنسان يا الذين إذا تدينتوا بيدين الاجر مسمى فاكتبوه يبقى كتابك الدين أو الحاجة خلاص إنه في يوم كذا وكذا قد أقردت أخي فلان كذا كذا كذا لمرتك كذا كذا والاستفاء في كذا خلاص دي اسمه ليه الكتاب وصل نشيك كمبيالة أي اسم المهم تاخد حاجة تثبت حق خلاص فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعجل آه. آه. يكتب بينكم كاد يبادي في أمر أنه يكتب ويجيب واحد يكتب خلاص ويشهد على ذلك بالعدل يعني من ترضى عدالته خلاص وأن يكون رجلين مسلمين فإن لم يكن رجلين فرجلهم رأتان ممن ترضون الشهداء أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى ولا تسأموا أن تكتبوه كبيراً صغيراً أو كبيراً إلى أجله هو عدد بص ده أنا خدت لك مش كال أكتب عين شرين ألف أكتب ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لما يجي واحد أقول تعالى عشان تشهد على هذه هذا الشيك وهذا هذا الوصف ما فيش حد يرفع أنت بقيم شارع يجي يكتبوا ويمضي تمام ولا تسأموا ان تكتبوا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا لاجئ ذلكم عند الله هو ده ايه الحق والعدل والانصال كل واحدة يفسح حق هو خد فلوسه انت خدت واصل ده وصديه في مشاكل مشاكل؟ انفعت كلها ايه حفظت حق ايه ايه المشكلة بقى ايه اللي جاب الاخوة والحاجات ده فيها احنا بتعامل معاملة ايه مالي خدت حاجة لخذت حاجة أسطر. داس يستمر فكل ما أفضل بقى أدور في ورق. خلاص؟ ذا لكم عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا ترتاب وأدنى ألا ترتاب. هنا بينظر إن الصدور والقلوب تكون مطمئنة. وكنت في ساعة من أمري. خلاص وهذه رحمة الله تعالى بلا إبر. وأدنا أن لا ترتاب إلا أن تكون تجارات حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها. إنتوا الاثنين بالدور تجار خاص، حاجة واحدة تثنين إيه؟ شافيك كل حاجة. نشاط إيه؟ مشترك مش مشتاق إيه؟ تديك تكتب. ولو كتبت مش مشكلة. وأشهد إذا تباعته. لو باع بعضكوا بيع، أشهدوا مش ما حد يقولك لا ما حصل شيء، لإن ممكن يكون البيع شافوا ممكن يكون بيع تحريري فأشروا إذا تباياتهم عشان مش حد ينقل عن إيه عن البيع وقولك لا ما باعش لا إذا كان بكذا بثمن كذا أقل من ثمن اللي الموجود أو تلو إذا كان أكثر لما يكون في شاهد مش هتقدر إنه إيه يتلاعب وأشروا إذا تباياتهم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم لا يضار الكاتب والشهيد والإضرار بالكاتب أو الشهيد بأن يلزم الكاتب أن يكتب إن كان في شغله أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد وهو في شغله أنت ما أنت تلزمهوش أنه عشان هو شهيد هو كاتب إن أنت تعطل عن أموره الدنيوية أو حياته أو مشاغله أو بأن يلزم أن يلزمهما بمسافات تعيدة تشق عليهم كنت في بلد تاني وقال لك تعال عشان ايه تشهد او تكتب تعال ايه تمنع أنا... ليه تغرب من دي وهذا كان هو يلتزم بايه مع قولة السفر وريحني خلاص وان تعال فيتي ماشي انما انتم الطلبين عايزين تجون ايه واشهد ماشي تعال انتم بكونوا ماشي مش أي بع ماكوش في إضطرار خلاص؟ وإن تفعلوا فإنهم فسوق بكم أي هذا الأمر؟ واتقوا الله بامتثال أمره ونهيه لتكمل وتسارع ويعلمكم الله والله بكل شيء عليه في الآيات دي أول حاجة واجب كتابة الديون سواء كانت بيعا أو شراء أو سلفا أو قرطا وهذا ما قرره ابن جرير ورد ده القول بالإرشاد والندب ورد القول بالإرشاد والندب لكن القول ده مش الإرشاد أو الاستحباء ده أنه هو ايه أمر على الوجوب يعني أني ما كتبش بعد كده لا يلومن على نفسه رعاية النعمة بشكريها لقوله تعالى للكاتب كما علمه الله فليكتب إذا علمه إذا علمه الكتابة وحرم غيره منها فلاكتف كما علمه الله جواز النيابة النيابة في الاملاء لعاجز عنه وعدم قدره إن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع يمل هو فاليوم إذا في ثلاث حالات له في عدم الكتاب إن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع يمل له هو فاليوم للواليوم له إذا مت نلجأ إلى النيابة في حالة العاجز أي حالة العاجز ثلاث او ضعيفا او لا يستعني ان يمل. خلاص وجوب الاشهاد على الكتاب اللي به وعدم نسيان قادر الدين واجلة شهود المال لا يقلون عن رجلين اي حاجة في الاموال ما تلاش عن رجلين منفعش بواحد اتنين يشهد الاموال اتنين طبعاً غير الحدود حدود مثلا الزينة والقصف العذر باعه في الأموال اثنين خلاص؟ طيب عنده بيّنة خلاص؟ الشهود من, من, من, من أنواع البيّنة فالبيّنة كثيرة البيّنة لا حاجات كثيرة البيّنة على مدّا واليمين على من أنكر فالبينة منها ليه الشهود خلاص ممكن يكون ورقة تمام ممكن يكون شاب الحديث بالفلوترونية وحاجات دي يكون حاجة موجودة في تحت حساب كذا وحاجات كلها كلها بينة الشيء إحنا ببينه مشanelق باللي مش إنجاء زير أو حضرة عام ولا توش جاي واحد غير زادي بمش فاعل لا. أي حاجة تحيد محلنا دي اسمها عرفة تمام فهي قدامها تبين وتوضح الحق بس ما بينه خلاص فالشهود لا يقلون اثنين او رجل وامرأتين فالمرأتين تقومان مقام الرجل واحد. الحرص على الكبت الديون والعزم على ذلك ولو كانت دين صغيرا تافيها الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة الحاضرة السلع والثمن المضارة بين البائع والشغلين الامر فاي يعني يا سيدي ايه هما الاثنين في ايه دوم في ايه والتجارة قدامهم والمال قدامهم تمام؟ وجوب الإشهاد على بقية العقارات والمزارع والمصانع بما هو زوبال الحاجة اللي خطر كبير جدا يبقى فيه وجوب إشهاد حرم التدرس بالكاتب والشهيد تقوى الله تعالى تصدب العلم وتكسب المعرفة بإذن الله أفضل طريق للعلم التقوى لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله إذا اتقيت الله علمك ما لم تكن تعلم نبدأ لنوى آخر من الديون نحن هنا تتكلمنا عن البيوع، تتكلمنا عن الديون تتكلمنا عن الإشهاد تتكلمنا عن الكتابة تمام هنتكلم عن الره وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا حتى هيك ولم سافر للآية فأعمل أي قال فرهان مقبوضة والسفر هنا ليس عام ولكن السفر هنا منازله بنزله ايه التغليب ولكن يجوز في السفر ولكن اصله في السفر ولا ايه والحضر وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مخبوطا الرهن ده ايه وثيقة تمام وثيقه لما يستفي منها حقه عند تعذر الوفاء انا ليت أكيد لو طلّ شو سيدنا إسمه لك عشرة جنيه. أين المعرفكش؟ وممكن ياخد من عليك ورقة ولا واسك؟ ما شفتكش؟ والله طيب أنت عندك هاد الأرض، عندك بيت، ولا كله أنت ممكن تترانو، قادر المال، وسيخ. خلاص ماشي طب الوثيقة خلاص, خلاص العقدة هوت ماشي يبقى أنا خدت هذه الوثيقة عندك مثل مغزة راكم الله جموسة او عربية او شيء من دين اخدها راه تمام الراه ده جائز شرعا بس في حدة في اللحين بقى بيقع فيه قريبة تمام ان في في اللي اللحين بيحبوا الطين بروحي عايز تير ارض فيرهن ارضه عايز تير ارض غير ارض خلاص فيرهن الناس اللي هنا فلاحين عارفين الصورة دي طب لما يرهن ارض بمشكلة ايه لما بياخدها الايه الراهب يعمل بياخدها اه مش كده وبياخده يزرع وبيستفيد بقى لحد ما يجيب فلوس صح طب الفولته <تصفيق> ايه تمام خلاص نسيبها هي واحد اسمه ايه خلاص وهنا الدنيا يكتب ايه وصف يرى مش طب مش عايز وصنع. عايز حاجة اتاكد لان قلت ممكن بيلعب بيتير خلاص ارهن الارض بتاعته او العربيه بتاعته خلاص رهن الأرض طيب أنت ما تأخذ الأرض وده اللي بزعها وبجيب منها أكله وشرب. تمام هتستفيد الدين إزاي مش هعرف تمام فأنت في خلال السنوات اللي انت عبال ما ادفع لك واربدو الدين بتستفيد منين؟ من الأرض الرهن يكون في ملك المدين إلا حالتين عايز تاخد رهن الارض خد الايه العقد تخش الارض الارض دي بفيد مين صاحبه يزرعها ويسفيد منها ويرطوله منه الفلوس لحتى ما يجيبه هيكون هنا هياخد الفلوس الاصلي بتاعه وياخد حساب الزارع والريع اللي بيطلع من اين من الارض ده تب... تسمي ايه شرعان نكيفه ايه شرعان ريبة لانه اخد مال زايد على مال اصليه تبت ان هو لما هو يستفيد منها يراصا منهم مديه لكن لا ولاك لا اكيد وده ربا محض الربا ودي موجود في الالياف مطبق الحالتين ان هو ناوي رهن غوث الارواح جاموس ما شاء الله بقر ما شاء الله المحلوب او المركوب حمار حصان حاجات من دي هو يستفيد منها بقدر طعمه. يبقى هنا ما خدش حاجة اهو? بس احد يقولك ايه? كما هو هنا ايه? بيركبها او هنا بيحلبها. كما بيحلب على قد ايه? اكلها. تمام? ماشي? ماشي. على قد ايه? اكله. يبقى المركوب المحلوب ده مش يخش في الريبة. ليه? لان ايه? لان هنا بيوطي على قدر ايه? طعم. ايه ده الا اي بيت عبد القادر يعني كده لا انا بسألك السنين اللي اعرفه اللي رفتك هذا يا بلد اللي اعرفه مش حاجة اسمها اجار بياخد الارض كلها لحد ما يتفعله ايه الدين كله ايبه ده عقدة تاني مش مفيش مشكلة انا بكان دي فين بكان من ده عقدة واحد خلاص ان انت عايز بتاخد ايه العين تمام؟ ماشي إنما أردنا على أخونا إن المسألة دي مسألة ربح هل اللي بيحطه في الأرض هو اللي بيغضه وبعدين إنت بتفعل زي في المحيوب والمركوب حفاظه على حياته مينفعش إنهم تلقى تضرع وتسيبه ماشي طيب إبقى إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقلوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمنا امانة طيب يبقى هنا ايه انك الاصل انت خلقت عن الاصل وقلت ايه انا امن خلاص فليؤدي الذي ائتمنا امانة كده تمام طيب وليتقل لها ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الاخر الايات الايات الاخيرة فيها سبب نزول دائما في السماوات وفي الأرض من الصحابة كانت هذه بالآيات شق عليهم قالوا ما نخفي وما نعلنه يعلمه الله عز وجل ويحسبنا عليه فقال قولوا سمعنا وعطانا ولا تقولوا كما قالت بني السائل موسى سمعنا وعصينا فقالوا سمعنا وعطانا وفرناك ربنا وليك المصير فجاء التخفيف في بركة الاستجابة أول ما استجاب وديت الفرق بين أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة إيه؟ بني إسرائيل إن إحنا عندنا استجابة مفيش تكلف أو تعنت إن إحنا أول ما يجي حاجة نوع من نتكلم لا إحنا أول ما بيجي اللي نقول إيه سمعنا وطان لإننا عارفين أن ربنا أرحم بالولد من ولده تمام يبقى إحنا عندنا أصل إن ربنا لا يكلف إلا إيه بالمقدور فلما كان الأمر كذلك وشق المفسس الصحابة قالوا سمعنا غطانا جاء التخفيف يعني بأشياء تقطع نيات القلوب أن هذا الرب سبحانه وتعالى الرحيم حينما استجاب لله ما ضامهم ولا ظلمهم ولكن خف عنهم وسأ عليهم وقال لا يكلف الله نفسه إلا وسع لا هم كسبت عليهم كسب الأصل انت ليك ما كسب وعليك ما اكتسب ولا تزر وزرعة وزرعة أخرى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت النسيان والخطأ عدم أخذ المسيان والخطأ من خصائص هذه الأمة من خصائص رفع عن أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني الأمة القبل كده يمكن يخطأه أو ينسوا كان يحسابه <تصفيق> نعم مش تعرف فضل النبي وفضل هذه الأمة على ربها ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يقول الله قد فعلت ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليه كان أحدهم إذا صمت النيات سوا قرده بالمقرير بول شطيف يوم إيه قاطع حتى في البول إيش كان أحدهم إذا فعل ذنبا كتب على جدار ميتة صبحك الفضيحة يعني بالله عليك لو وحنا بالشكل ذي كانت كل بيت نتبي كل سوا ده بالله ده من الله نعم فقال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت فلا التكليف في شرعنا إلا بمقدور فإن وجد في الشخص عارض من قدرة جاء التكليف. صلي قائمة طيب حصل فين في الشخص مش حصل في الصلاة هي كله يتكلف الإنسان كلها وفق مقدور البشر ولكن يحدث للبشر عوار حين ذلك يأتي التخفيف سبحانه وتعالى صلي قائمة فلما تسطح فقاعد فلما تسطح واحد يقول بقى ايه الدين يسر ويخفف مزاجه قال له لا مش انت اللي بتخفف لا مين بيخفف الله مشرع يريد الله بكم ولا يريد بكم يجي واحد يقول لك يا اخي الدين يسر اخ ما تحبك هاش الله انا قلت لك الدين بتعاني ولا بحبك دي فهم خاطئ فهم خاطئ الدين وديك ساعة ما انت جيبها فيه يسر تقول سيتقول لي عنقصر الصلاة لي عم الشيء وأنت عندك إيه تبنا تبنا هفتر من همط عشان المسجد لي عم الشيء سبحان الله هجيب أمر الناس يبقى في حالة ان في رخصة ما يخطو هالش وحتى إن يبقى في الأمر عادي لا أقول لك الدين يوص ما لكم كيف تحكموه واعف عن نواغف لنا ورحنا أنت مولانا فانصرنا عن قوم الكافرين اللهم أمين أقول قول إعزاء أستغفر الله ولك